لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم, ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون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 تُنَ الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ مُّتَّبَعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ, ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَن رَحِمَ الله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 ثمَّ صَبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِينِ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّهَا ذَا مَا كُنْتُ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتِهِ وَعُيُونٍ 117-البسون من سندس وإستذرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين.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 لفضيله <تصفيق>